لأنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين